لنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يحفى وليسرك ليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصنى النار القبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى